السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام ما زلنا بفضل الله على شاشة الرحمة مع منهج الرحمة ومع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ وتوقفت عند شرح أركان عقد النكاح وتكلمت عن الصيغة عن الإجابة والقبول وتكلمت عن الولي وفتحت الأمر في أمر الشهود وذكرت لكم بأن الشهود على عقد النكاح من العلماء عليهم رحمة الله وهم الجمهور يقولون إن عقد النكاح لا يصح إلا بوجود شاهدي عدل يشهدون على هذا العقد ومن أهل العلم عليهم رحمة الله من رأى أن الإشهاد مستحب على عقد الزواج بحيث أنه إلا بحيث أنه إن لم يوجد إشهاد على عقد النكاح فيقولون إن عقد النكاح صحيح ولا إشكال فيه كابن أبي ليلة وأبي ثور وأبي بكر الأصم واستدلوا على ذلك بأدل قالوا يقول الله سبحانه وتعالى وأنكح الأيام منكم إيه هو وأنكح الصيغة اللي موجودة أين الشهود في هذه الآية ويقولون يقول الله فانتحهن بإذن أهلهم طفين الشهود في هذه الآية أين الشهود ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وأما زيادة وشاهدي عدل فهي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء العلماء عليهم рحمة الله قالوا إن عقد النكاح يصح بلا شهود تبهوا الجمهور قالوا لا بد من شهود ومن العلماء عليهم رحمة الله من فصل وقال إما الإشهاد وإما الإعلان يعني إما الإشهاد وإما الإعلان إما أن نأتي باثنين يشهدون على عقد النكاح لكي يكون عقد النكاح عقدا صحيحا أو الإعلان يعني يعلن ويشهر الأمر بين الناس والإعلان لا شك أنه أبلغ من الإشهاد ليه؟ لأن الإعلان يكون في وسط جمهره من الناس يعني حينما نأتي مثلا نحن في عرفنا كمصريين مثلا ماذا نصنع ينطلق الإنسان مثلا أو المرء منا إلى مثلا مكتب المأذون ويكتب عقد النكاح أو يعقد عقد النكاح هناك وبعدين تراه يذهب إلى المسجد في بيت من بيوت الله ويأتي أحد الدعاء فيتكلم وينصح ماذا يصنع الزوج في مثل هذه الليلة ونحو ذلك طيب الذين ذهبوا في مكتب المأذون والذين ذهبوا إلى المسجد أيهما أشهر أيهما أكثر لا شك أنهم الذين في المسجد الذي في المسجد هذا يسمى إشهار يسمى إعلان ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله حينما وجد أن الزيادة في وجهة نظره ضعيفة أعني أنهي زيادة الزيادة اللي في حديث النبي أنتوا صرحتم، طب صلي يا عم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ابن تيمية عليه رحمة الله يقوله وشاهدي عدل إذي ضعيف طب بناء على ضعيفة قال لي خذوا بالكم مسألة أن يوجد إشهاد أو إعلان لكي يحفظ حق المرأة يعني يحفظ حق المرأة يعني إن زوجنا هذا الرجل من هذه المرأة ثم ادعى بعد ذلك قال أنا لا أعرفك لا أعرفك المرأة تطالب بحقوقها والرجل لا يأتيها قال أنا لا أعرفك من أين ستثبت هذه المرأة أنها متزوجة من هذا الرجل نعم الذي زوجها الولي طب الولي فقط يعقد عقد بين الزوج والولي وانتهى الأمر لذلك ابن تيمية وغيره من العلماء قالوا يا جماعة الإشهاد أو الإعلان ليه؟ قالوا حتى يعرف بعض الناس الخبر فيكون ذلك أحفظ لحق هذه المرأة إذا حدث أي شيء إذا حدث أي شيء المرأة تستطيع أن تحفظ حقوقها ثم أيضا هذا درء للتهمة ليه درء للتهمة تخيل كده فجأة جارتك التي لم تتزوج وجدتها في مكان من الأمكنة مثلا مع رجل وأنت لا تعرف أن هذه المرأة متزوجة من هذا الرجل هل ستشك في هذه المرأة نعم سيجأى الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكذلك الذين يعرفون هذا الشاب ولا يعرفون أنه تزوج إذا رأوه مع هذه الفتاة سيتهمونه لكن إن كان الأمر معلوما بين الناس إذا تكلم إنسان وقال وجدت فلانا مع فتاة أو وجدت الفتاة مع مع شاب من الشباب يقول هذا زوجها هذه امرأته لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا الإشهاد أو مسألة, مسألة الإشهاد أو الإعلان هذا حفظ لحق المرأة ودرء للتهمة فأصبح عندنا من أقوال العلماء عليهم رحمة الله ثلاثة أقوال في المسألة من العلماء من يقول يصح عقد النكاح بلا إشهاد والجمهور يقولون لا بد من الإشهاد ومن العلماء كابن تيمية رحمه الله يفصل في المسألة فيقول إما الإشهاد وإما الإعلان وذكرت لكم في اللقاء الماضي بأن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله. طب ليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؟ اقرأ وتمعن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق. اسمع كده. فإذا بلغنا أجلهن يعني إيه بلغنا؟ يعني المرأة التي طلقت من زوجها إذا بلغت عند ابن حزم إذا انتهت عدتها. عند الجمهور من الأئمة الأربعة يعني إذا قاربت أن تخرج من عدتها من الأجل يعني الوقت المحدد أن تخرج من العدة فيه لكي تحلل الأزواج فإذا بلغنا أي المرأة المطلقة إذا بلغت بلغت فين أجلهن يعني إيه الوقت المحدد لخروجها من العدة اعمل إيه أيها الرجل فأمسكوهن بمعروف يعني إن كانت الطلقة راجعية أولى أو ثانية لك أن تراجعها ما دامت لم تخرج من يدتها فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف طيب افرد أنا أمسكت عليها أرجعتها إلى عصمتي قال الله وأشهد ذوي عدل منكم لا. ياخد تأمل الرجعة أقوى ولا النكاح أقوى يا إخواني الرجعة استدامة لعقد النكاح لكن عقد النكاح إنشاء للعقد الاستدامة أيصر من الإنشاء لي يعني إنشاء ويعني استدامة أقول لك بس صل على النبي عليه الصلاة والسلام أنا لو قلت لك الآن الرجل الذي تزوج من امرأة ثم طلقها الطلقة الأولى ماشي. حينما يراجعها بيأتي الولي ويقول له إيه زوجني ابنتك والتاني يقول له زوجتك ابنتي وقبلت لا مفيش الكلام ده فالرجع بيعمل ايه بيقول أرجعتك يا فلانا أي إلى عصمتي أرجعتك يا فلانا ويشهد ثنين على ذلك بس آه، ولا يشترط رضا المرأة، بل ولا يشترط علم المرأة لأن الرجعة من حق الرجل كما سيأتي إن شاء الله. سبحانه وتعالى في الكلام عن الطلاق إن قدر الله لنا. يبقى إذن الرجعة سهلة. أيوة، لكن إنشاء عقد النكاح لابد من الولي ولا بد آه. يبقى إذن الإنشاء ده أقوى من الرجعة، فإن كان رب العالمين يشترط في الرجع الإشهاد، فيقول وأشهد ذا ويعدل منكم. يبقى من باب أولى. يبقى في عقد النكاح يعني ياتي انسان ويقول ضرب الوالدين حلال استغفر الله قال الله في القران ولا تقل لهما اف فان كان الله سبحانه وتعالى حرم كلمه اف حرم التضجر ولو بغير كلمه حينما يامرك ابوك بامر او تامرك امك بامر ليست فيه معصيه او ليس فيه معصيه اذا اظهرت التضجر ومثلا انك غير راضي أنت محاسب على ذلك بين يدي الله فما بالك بالضرب دول من باب أولى يبقى خلاص بقى الرجع فيها إشهاد يبقى النكاح من باب أولى أن يكون فيه مسألة الإشهاد ولذلك دداه إلا منقل يا إخواني بصحتي زيادة وشاهدي عدل وقد صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي عدل يبقى إذن ذكرنا الآن بأن كلام الجمهور هو الراجح اللي هو إيه لا بد من الإشهاد في عقد النكاح وإلا يكون العقد باطلا لكن متى يكون الإشهاد الإشهاد عادة متى يكون عند العقد يعني عند العقد يعني ما لا أذهب إلى ثنين وأقول الرجل الفلاني تزوج من المرأة الفلانية إنما تعالى يجلس الأول ويجلس الثاني ويسمع الولي ويسمع الزوج والولي يقول زوجتك ابنتي أو زوجتك موكلتي والثاني يقول قبلت والشاهد الأول والشاهد الثاني يسمعان ذلك ويشهدان على ذلك يبقى إذن الإشهاد متى وقته تقول في صلب العقد أثناء العقد الإمام مالك عليه رحمة الله وسع المسألة فقال الإشهاد إما أن يكون في صلب العقد ويجوز اسمع الكلمة دي ويجوز أن يكون بعد عقد العقد وقبل الدخول بعد عقد العقد أيوة بعد عقد النكاح بعد ما نعقده يعني يعني ولي وزوج قاعدين زوجتك موكلتي قال قابلت ما في الشهود؟ آه ما في الشهود طب وبعدين الولي والزوج قبل أن يدخل هذا الزوج على هذه الفتاة انطلق أمام شاهدين فقال الولي أو قال الزوج والثاني يقر على كلامه إنني زوقت موكلتي لهذا الرجل والثاني يقول أو يقول الثاني إنني تزوقت من بنت هذا الرجل والثاني يقول نعم حدث الإمام مالك على رحمة الله يقول هذا إشهاد صحيح يعني إيه؟ يعني الإشهاد سواء كان أثناء العقد أو بعد العقد وقبل الدخول يصحيحه تقول لي آه إزاي عمد لابد أن يكون في العقد أقول لك الآن هؤلاء الشهود مش بيشهدوا على العقد بيشهدوا على إقرار الولي بالزواج وعلى إشهادي وعلى إقرار الزوج بأنه تزوج من بنت هذا الرجل أو من موكلة هذا الرجل وأنتم تعرفون أن الإقرار أعلى من الشهادة الإقرار يا إخواني ليه إذا وقع إنسان في زنا، لكي نقيم عليه الحد لابد أن يشركم الله يفتح عليكم لابد أن يشهد أربعة طب لو أتى الزاني وقال أنا وقعت في هذه الجريمة هل نقول له إيتي بثلاثة معك الجواب لا إنما يكفي الإقرار أم لا يكفي يكفي الإقرار عن الأربعة نعم عن الأربعة يبقى الولي إذا أقر أمام الشهود نعم زوجته موكلتي نعم زوجته ابنتي والثاني يقول أنا تزوجتها والثاني أقف أمام الشهود ليه نقول لا وعلى ذلك وإن كان الأصل أن الإشهاد يكون في صلب العقد لكن إن كان بعد العقد وأقر بذلك قبل الدخول لا حرج لكن في مشكلة عندنا ما هي إذا طلق هذا الزوج هذه الفتاة وكان قبل الدخول طلق هذه المرأة مثلا على سبيل المثال وكان قبل أن يذهبوا للشهود وبعدين قيل طلقت ابنتي وقبل الدخول نعم لها نصف الصداق ائتني بنصف الصداق قال أنا لا أعرف ابنتك وما كانش في شهود لذلك يا إخواني لمثل هذه الأمور ربما يقال اجعلوا الاشهاد في صلب العقد لكن هل هذه تسمى اشهاد لو أقر الولي وأقر, وأقر الزوج نعم هذه شهادة على إقرار الزوج وعلى إقرار الولي ويمضي الأمر به ويمضي شب واحد يجي يقول لي هو أي إنسان يصح أن يشهد في عقد النكاح لا يعني هنجد مجنون مثلا يأتي لكي يشهد على عقد النكاح لا إنما اشترط العلماء عليهم رحمة الله شروطا في الشهود أول شرط لك في الشهود الذين سيشهدون على عقد النكاح والله ما أجمل الإسلام وما أحلى الإسلام وما أكمل الإسلام كل شيء له ضوابط كل شيء له حدود ليه لحفظ الحدود يعني مش أي إنسان أشهد أي إنسان تعال يا فلان تعال يا فلان لا لا لا لا لا, لا. إنما هناك شروط ليه لأن من توافر فيه هذه الشروط هو الذي سيرد سيكون سببا في رد الحق إلى أهل إذا حدث التنازع لذلك انظروا ماذا قال علماء الإسلام جزاهم الله خيرا استنبطوا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أول شرط من الشروط واحد أن يكون ذكرا آه. شوف بقى التعصب أن يكون ذكرا يعني تريد أن تقول بأن النساء لا يشهدن على عقد النكاح نعم لا أشهده تجي تقول هو ما ينفعش رجل ومرأتان أقول لا هذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في الأمور المالية من النكاح يترتب عليه أمور مالية نعم لكن ليست هي الأصلة في عقد النكاح لذلك جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قالوا لابد أن يشهد على عقد النكاح ذكر لكن أبو حنيفة جوز أن يشهد رجل ومرأتان جوز أن يشهد أربعة من النسوة أو أربع من النسوة جوز أن يشهد مثلا على سبيل المثال أكثر من المهم نساء يشهدنا على عقد النكاح ولو أكثر من أربعة يقول هذا يصح به عقد النكاح ليه؟ قل بدليل إتني بدليل على أن النساء لا يشهدن على عقد النكاح إتني بدليل على أن النساء لا يشهدن على عقد الطلاق. تمام؟ إحنا ممكن نعكسها ونقول أتينا أنت بدليل هو يقول لنا لا الدليل جوزتم ذلك للرجل نعم أحكام الرجل تنسحب على المرأة على المرأة وأحكام المرأة تنسحب على الرجل إلا ما دل الدليل على التفريق إذن أنتم أيها الجمهور مطالبون أن تأتوا بالدليل على ذلك نقول له إن الزهري عليه رحمة الله من من العلماء الكبار من من أول من كتب الحديث والأثر بأمر عمر ابن عبد العزيز عليهم رحمة الله ماذا صنع يقول الزهري رحمه الله مضت السنة يعني بينسب هذا لمن بينسب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم جلالة الرجل وعلم الرجل وإمامة الرجل نعم ليست كلمة الزهري ككلمة أحد من الصحابة لكن انظروا الزهري ينسب ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ثاني مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود يعني لا في الجنايات ولا في أمر الزنا ولا ولا لا لا, لا لا لا يا إخواني هذا ليس قطحا في المرأة المرأة أحيانا شهادتها تقدم على الرجل يعني, يعني أمور خاصة بالنساء لا يطلع عليها إلا المرأة وأتى رجل يشهد بها أمام القاضي وأتت امرأة تشهد بها علماء المسلمين وشريعة الله سبحانه وتعالى تقدم كلام المرأة على كلام الرجل نعم ليه لأن هذه الأمور خاصة بالنساء لكن مثل هذه الأمور التي يكون العقد فيها على التمتع بالمرأة وعلى بضع المرأة ذكرت لكم من صيانة المرأة ألا تكون وليا في عقد نكاحها من صيانة المرأة ومن كمال الإسلام ألا تكون وكيلة لزواج نفسها ولا لغيرها من كمال شريعة الإسلام ومن جمال الشريعة ألا تكون شاهدة أيضا على مثل ذلك لذلك يا أخواني السنة أن يكون الشاهد رجلا وأنتم حينما تقرؤون في القرآن الكريم يقول الله وأشهدوا أي في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم تقول لي ما هو اثنين هو ذوي عدل منكم طيب لم نتكلم ربنا في سورة البقرة على الأمور المالية قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان طب هل في الرجعة قال هذا؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يشهد النساء أو أن يشهد لذكر ذلك كما ذكر ذلك في آية الديد إنما قال وأشيلوا ذوي عدل منكم وأشيلوا ذوي عدل منكم ولذلك ابتداء الكلام على الرجال يبقى إذًا الشرط الأول. في الشهود أن يكون ذكرا وليس هذا قطعا في المرأ إنما أحيانا تقدم شهادة الرجل على شهادة المرأة على شهادة الرجل وأحيانا تكون شهادة المرأة شهادة الرجل كفي أمر الهلال ونحوه على قول للعلماء عليهم رحمة الله وأحيانا تكون على نصف شهادة الرجل وأحيانا لا تصلح شهادة المرأة وأحيانا لا تصلح شهادة الرجل وهذا من كمال شريعة الإسلام يبين في عقد النكاح الشهود أول شرط أن يكون ذكرا طيب أشرته الثاني قالوا أشرته الثاني أن يكون مكلفا يعني يكون مكلفا كلمة مكلف يقصدون بها أي العلماء عليهم رحمة الله وإن كان الأصل في كل الناس التكليف لكن يوجد من عند المجنون يوجد من عند الصبي الصغير يوجد من عند المعتوه وهكذا يعني المكلف يعني أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا أن يكون عاقلا نعم لا تصح شهادة المجنون كيف سيشهد على شيء هو لا يعقله كيف سيشهد على شيء هو لا يعرفه ولذلك شهادة المجنون لا تصح وأن يكون بالغا تقول لي وشهادة الصبيان شهادة الصبيان أحيانا تجوز في الأمور مثلا كما جوزها الإمام مالك عليه رحمة الله وغيره من العلماء يعني مثلا أطفال يلعبون بعضهم مع بعض ولا يشهد هذا اللعب إلا الأطفال، إلا الصبيان الصغار وحدث حادثة على سبيل المثال هل أقول لن نجري الأحكام في هذه الحادثة إلا بشادة الرجال يا جماعة كانوا يلعبون اسمعوا ماذا يقول الأولاد هل نضيع الأحكام لأننا نريد الشهود أن يكونوا بالغين ولذلك العلماء عليهما رحمة الله قالوا يجوز شهادة الصبي إن كان في مثل هذه الأمور يعني في أمر لا يكون فيه في الغالب إلا الصبي ومنهم من يشترط أن لا يذهب إلى بيته أولا إنما يروح مسكين بعد الحادث لأن الصبي إذا لقنه أحد ينقل يعني ممكن أبو يقول له قل كذا أو مثلا حدي في البيت يقول له قل كذا قل كذا افعل كذا المهم يا أخوان العلماء اشترطوا أن يكون مكلفا يعني يكون مكلفا يعني يكون عاقلا يعني يكون مكلفا يعني يكون بالغا, يعني يكون بالغا يبقى أن يكون ذكرا وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا قد بلك الشرط اللي جاي ده قال وأن يكون عدلا ما انت سمعت الآية وأشهد ذوي عدل منكم ما تصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام ونقولش للرجال أو للرجال فقط وأنت أيضا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام منشطا يشترط العلماء العدالة الظاهرة وما معنى العدالة الظاهرة؟ سبق أن ذكرت لك فعل المأموري وترك المحظور والبعد عن خوارم المرؤ. يا إخواني العدالة الظاهرة يعني لا نتجسس على الرجل وننظر هل يفعل الرجل المعصية أم لا؟ كلنا لا يخلو من المعصية نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. لكن يقولون ألا يظهر بمعصية بين الناس. يعني ايه ذكرت لكم قبل ذلك معنى أننا نشترط العدالة الظاهرة أن نحنق اللحياة مالوا هذا فاقد العدالة الظاهرة ايه والله العظيم ما ذكرتها أنا من عندي نفسي إنما ذكرها العلماء في كتبهم قالوا بذلك نعم لأن الأئمة الأربعة كما ذكرت لكم قبل ذلك يحرمون حلق اللحياة ليه يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أحفوا اللحاء وفروا اللحاء أطلقوا اللحاء أرخوا اللحاء ويأتي شخص آخر يقول أحلقوا اللحاء من من البشر له قول بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك الأئمة الأربعة يحرمون حنق حتى من قال بالكراهة من الشفعية قال بكراهة التحريم يعني فيها إثمه ولذلك أثموا وحرموا عليه أن يفعل ذلك نحن من العلماء من يقول إن حالق اللحية فاقد للعدالة الضارة نعم ولا يجعلون شهادته اسمعوا الكلام ده وكلام الجمهور كمان ولا يجعلون شهادته تصح في عقد النكاح في عقد النكاح يعني لا يصح أن يشهد ده مش ده بس لا. وعلى التحريم للتدخين والتدخين محرم لا برر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تقول لي من أشرب أنت تشرب وتقول أنك لم تنظر أنت تخدع نفسك وأنت مسؤول عن مالك لو أتيت بربع جنيه ولا بنصف جنيه فأحرقته أنت محاسب عليه بين يدي الله فكم علبة السجائر وأنت محاسب على هذا المال من أين اكتسبت وفيما أنفق ماذا تقول بين يدي الله لذلك الذين يجاهرون بالتدخين سيفقدون العدالة الظاهرة يعني يعني مش يصح أن يشهدوا في عقد النكاح اللي أنت بتقوله ده لا خد كمان من العلماء من يجعل الإسبال الإسبال محرم على الراجح من أقوال علمائنا عليهما رحمه الله سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء إن كان خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولهم عذاب أليم طب بغير خيلاء وبغير كبر يبقى أسفل الكعبين فهو في النار كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك قال بعض المحققين من أهل العلم عليهما رحمة الله يعني, يعني أراد لكن يأتي واحد لا يصلي يأتي واحد يشرب الخمر يأتي واحد عياذا بالله يجاهر بفعل الفاحشة ونشهده على عقد النكاح الجمهور يقولون شهادة لا تصح ليه قالوا لأن الفاسق الفاسق نحن مطالبون أن نتثبت من خبره فكيف نقبل خبره يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن جاءكم فاسق بنبأ نعمل ايه صدقوا إن جاءكم فاسق بنبأ اعملوا ايه ابن عليه الأحكام لا. قال فتثبتوا فتبينوا يبقى إذن تثبت تبين من خبر الفاسق فكيف نجوز شهادته ونأخذ بها على عقد النكاح ده كلام مين ده كلام جمهور العلماء أما أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول يجوز للفاسق أن يشهد على عقد النكاح ليه لأن المراد أن يشهد لأنه أبو حنيفة عليه رحمة الله تقول لي واسبع كلام الإمام وليس معنى كلام الإمام أبي حنيفة يعني احلقوا اللحى، ليس معنى كلام أبي حنيفة جاهروا بالمعصية ليس معنى كلام الإمام أبي حنيفة اشربوا الخمراء اذنوا افعلوا الفواحش لا إنما يقول إن حدث فهذا يصح يبأ إذن عندنا كلام الجمهور يشترطون العدالة الظاهرة عندنا كلام أبي حنيفة وكلام الجمهور قوي ولا شك عندنا كلام أبي حنيفة عليه رحمة الله يجوز شهادة الفاسق لكن والله العظيم لو أخذنا بكلام الجمهور وهو قوي من جهة الأدلة واحد الآن يجلس ويكون متزوجا يقول آه عمها شهد وكان حالقا للحية آه بخلها شهد وكان مش عارف يفعل ايه اه اخي شهد وكان بعيدا عن الله وكان يشرب الخمر اه العقد باطل على كلام اسمعوا يا اخواني بالرغم من أن كلام الجمهور قوي إلا أن ابن تيمية عليه رحمة الله قال كلاما وجيا لم يذهب إلى كلام أبي حنيفة بالكلام بالفسق وأن الفاسق يشهد على عقد النكاح بإطلاق ولم يذهب إلى كلام الجمهور باشتراط العدالة الظاهرة لأننا سنضيع شهادة الكثيرين الآن من الناس وماذا سنفعل في العقود والعبره ليست بالناس نعم العبره بتطبيق الاحكام الشرعيه لكن اسمعوا ماذا يقول ابن تيميه عليه رحمه الله توسط المساله فقال الذين يقبل الناس شهادتهم تصح شهادتهم ايه أقول لك بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقبل الناس شهادتهم يعني مثلا نحن نقبل شهادة هذا الرجل مع أنه حليق نعم نقبل شهادته ليه لأننا نعلم يقينا أن هذا الرجل من معاشرتنا لهذا الرجل لو أنه ذبح لا يمكن أن يشهد شهادة الزور في كده ولا لا في رجل مدخن وبالرغم من ذلك لا يمكن أن يشهد شهادة الزور في رجل حليق وبالرغم من ذلك لا يمكن أن يشهد شهادة الزور في ولا لا ولذلك يا إخواني ابن تيميا على رحمة الله قال خد بالكم إنما نجعل الأمر يرجع إلى الناس يعني إيه إن كان هذا الرجل تقبل شهادته بين الناس يبقى نقبل شهادته حتى وإن خالف شيئا من السمت الظاهر طب من أين أتيت بهذه يا ابن تيميا هل أتيت بها من عقلك قال لا من القرآن الكريم طب وأين القرآن الذي يقول ذلك قال من قول الله سبحانه وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان اسمع ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء آه يبقى رقع ممن ترضون من الشهداء طب والراجح شوهم يا أخواني كلام الجمهور يعني قوس وكلام شيخ الإسلام وجيه وجيه ويليق بالعصر الذي نحن فيه ولذلك الفتوى على كلام ابن تيمية عليه رحمة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفتوى هي الصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله إذن اذكروا لي ماذا ذكرت من الشروط في الشهود قل ذكرت أن يكون ذكرا على خلاف مع أبي حنيفة عليه رحمة الله شان ذكرت أن يكون عدلا العدالة الظاهرة مع خلاف لأبي حنيفة وقلت بكلام ابن تيمية رحمه الله ذكرت أن يكون مكلفا أن يكون عاقلا أن يكون بالغا نعم أن يكون عاقلا أن يكون بالغا من ضمن الشروط قال العلماء أن يكون سميعا أن يكون إيه؟ سميعا يعني إيه؟ يعني تخيل أتينا برجل أصم رجل ما له استغفر الله أتينا برجل لا يسمع أصم طب بعدين قلنا لو تعالى زوجتك بنتي يا فلان على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال قبلت الزواج منك على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصداق المسمى بيننا أم ذه يسلم على ذه الرجل الذي لا يسمع هذا إن حدث خلاف كيف سيشهد على شيء وهو لم يسمع كل مكان موجودا كان موجودا هم فعلوا وصلوا عقد النكاح بالكتابة لا ده بالالفاظ، طب هو سمع الألفاظ. لا لكن كان موجود يا أخي أنا أقول لك سمع الالفاظ على أي شيء سيشهد ما يمكن جلسوا، وقال له يا رأي اكتبعني السيارة قال أنا موافق اكتبعني السيارة قال جزاك الله خيرا وأخذ بعضهم بالأحضان وتكلم هذا الأقرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وقال أنا وجدتهم يفعلون كذا من أين يعلم أن هذا عقد نكاح ولا عقد بيع سيارة ولا ولا تكلموا في أي قصة ولا في أي موضوع لذلك فريق من العلماء وهم جمهور اشترطوا في الشاهد أن يكون سميعا بل واشترط بعضهم كالأصح الوجه الأصح في مذهب الشافعية أن يكون بصيرا أيضاً يعني قالوا الأعمى أعمى سامع زوجتك ابنتي قال قبلت ما يمكن واحد بيقل صوت آخر قالوا بس واحد جاب اثنين عمي وقال تعالوا أنا سأتزوج الآن بنت الحج حسن مثلا وبنت الحج حسن وأعد الاثنين وأتى برجل يقلد صوت الحج حسن وقال حج حسن إحنا جايين عشان كذا والثاني قال زوجتك ابنتي والثاني قال قبيل ويأت ويقول لا لقد زوج الحج حسن ونحن سمعنا ونحن كذا لذلك بعض العلماء قالوا أن يكون بصيرا يبقى إذا أن اشترتت أنا السمعة واشترطت البصرة، لكن يا إخواني هناك كلام جميل جدا لابن تيمية رحمه الله ولغيره من المحققين أقول لكم هذا الكلام، لكن عطر المجلس صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية عليه رحمة الله استدلالا بقول الله اسمع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون طب إيه المشكلة يعني في هذه الآيات؟ لا يا أخواني بيش مشاكل في أي آية من الآيات إلا من شهد بالحق يعني الرجل شهد بالحق شهد بالصدق شهد بالواقع الذي حدث قال وهم يعلمون يبقى اشترطي القرآن؟ وهم يعلمون ولذلك جملة وهم يعلمون تعربها هذه الجملة في محل نصب حال يعني وحالهم شهدوا بالحق وحالهم ما لهم أنهم كانوا يعلمون الخبر الذي يشهدون به ولذلك شهدوا بالحق وشهدوا بالصدق وشهدوا بما حدث في الواقع لذلك ابن تيمية تعالى رحمة الله اسمعوا ماذا قال قال إن كان الشخص يعلم الخبر يعلم الخبر يقينا آه يبقى يشهد عليه يعلم الخبر يشهد عليه نعم يشهد عليه يعني ايه يعني مش معناها ان انت تعلم الخبر وما كنتش موجود والكلام ده والنبي عليه الصلاة والسلام قصر الشهادة او جعل الشهادة لا تشهد على شيء الا اذا رأيته كرأي الشمس, كرأي عينين كرأي الشمس. لا نتكلم على هذه أخواني. لا تدخل مسألة في اخرى انما بنتكلم على رجل اعمى ابن تيمين صحح يقول هيشهد بالحق اه هيعرف الحق امر التقليد من غيره يبقى يبقى هذه شهادته تصح رجل رجل لا يسمع لكن مثلا على سبيل المثال بعدما تكلموا بهذا الكلام بداوا يكتبوا هذا الكلام واقروا به ورأى ذلك عالما هو عالما وكان يعرف الكتابه يبقى هيشهد بما يعلم اه ويشهد بالحق نعم خلاص ولذلك ابن تيمية يقول هذه الآية دليل على أن أي وسيلة من وسائل العلم يعلم الإنسان بها يجوز للإنسان أن يشهد على ما يعلم ولذلك إلا من شهد بالحق شهد بالحق إيه وهم يعلمون وهم يعلمون بأي طريق بقى من وسائل العلم لذلك جوز شهادة الأعمى وجوز وجوز شهادة الأصم ولذلك إخواني هذا الكلام كلام وجهه جدا جدا وقوي جدا ولذلك الفقهاء الذين اشترطوا السمع ومنهم اللي اشترطوا البصر اسمعوا كني يقولون ولا يجوز لعربي اسمعوا كده أن يشهد على عقد يقال باللغة الفرنسية وهو لا يعلم من اللغة الفرنسية شيئا يعني مثلا عقد العقد باللغة الإنجليزية او باللغة الفرنسية وجالس الشهود يسمعون لكنهم لا يعرفون انجليزية ولا يعرفون او اتينا بشهود من الانجليز او من الفرنسويين مثلا وكان العقد باللغة العربية وهم لا يعرفون شيئا من اللغة العربية يبقى اذا هل وصل اليهم العلم لا مع انهم يسمعون يسمعون مع أنهم, يبصرون؟ مع, أن... مع انهم يبصرون لكن ماذا علموا ماذا اخذوا ولذلك يا أخواني يشترط أن يكون الشخص الذي سيحضر يحضر عقد النكاح أن يعلم ذلك يقينا يعلم بأي وسيلة من وسائل العلم سواء عن طريق النظر علم أو عن طريق السمع علم مثلا أو نحو ذلك أتذكر قصة لأحد العلماء من أعجب القصص هذه القصة لعالم من علمائنا الكبار عليهم رحمة الله انطلق إلى فرنسا وكان لا يعرف كلمة في اللغة الفرنسية العلم ده لا يعرف كلمة في اللغة الفرنسية وفي شارع أو في طريق من طرق فرنسا وجد شخصا مع آخر يتفقوا على قتل رجل وسلب ماله وبدأوا وهو لا يعرف لكن وجد هذا يشير إلى ذاك وانطلقوا إلى شخص بدأوا يذبحوا هذا الشخص قتلوا وضربوا بالسكين أو نحو ذلك وأخذوا أمواله وتكلم هذا مع الآخر وبدأوا يهربوا وهذا العالم الذي لا يعرف شيئا من اللغة الفرنسية ولا كلمة ظل ينظر ماذا يصنعون رأى الجريمة لكنه يعني ما سمع فلان قال فلان لكن رأى فلانا ورأى فلان أتت الشرطة وكان أتى إليه مترجم وحينما أتى مترجم وكان بعضهم يعرف اللغة العربية قال أنا رأيت الجريمة ووصف الجريمة كيف حدثت وقال وسمعت كلاما اسمعوا لكلام العلماء قال وسمعت كلاما منهم حفظته لكنني لا أفهم خذوا لكم من الكلام حفظته لكنني لا أفهم قال وماذا حفظت عنهم فتكلم العالم العربي هذا باللغة الفرنسية ما قالوا فكان من ضمن الكلام كلام أشار إلى موقعهم وإلى المكان الذي سيلتقون فيه وقبضت عليهم الشرطة الفرنسية دلهم بكلام حفظ بالرغم أنه لا يجيد اللغة الفرنسية كيف حفظ هذا العالم والكلام يلقى عليه من أول مرة هذا العالم الذي أذكره الآن عكيت هذه القصة عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان عليه رحمة الله في تفسير القرآن... آيات القرآن أو القرآن بالقرآن ولذلك يا إخواني يبقى هذا دلهم ولا لا بطريقة من طرق العالم. قال حفظت الكلام آه حفظت الكلام ماذا قالوا قال كيد كيد كيد كيد أتوا بهم واعترفوا بجريمتين على كل هل اشترط مسألة السمع هل يشترطوا مسألة البصر يقال اشترط مسألة العلم اشترطوا مسألة العلم كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله اشترطوا في الشهود أن يكونوا ناطقين يعني أن يكون الشاهد ناطقا يتكلم وإلا إن أتيت به مغالا في المحكمة أو أردت أن حدث نزاع وأردت أن أفصل القضية من يجمع الشهود قالوا فلان وفلان وكان الشخص مثلا أخرص لا يتكلم فقلت له يا فلان ماذا تعرف كيف سأعرف هذه الإشارة هل ستغني أم لا تغني الجواب على كلام المحققين من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون ناطقا يعلم أو يستطيع أن يوصل كلامنا ممكن يمسك القلم ويكتب حدث كيت وكيت وكيت وكيت يبقى عرف القاضي ما يريده هذا الرجل ولا لا إن كان إن كان القاضي يجيد لغة الأخرص يجيد أن يفهم هذه الإشارات أو أتى بمن يترجم له هذه الإشارات يبقى علمنا عنه ولا لم نعلم نعم حلمنا عنه خلاص طالما أنه يستطيع أن يعلم وطالما أننا نستطيع أن نأخذ الكلام منه إذا أردنا أو عند النزاع أو عند الخصام يبقى هذا تجوز شهادته ليه ما الدليل من القرآن؟ عندنا آية في القرآن تقول لا يشهد إلا الناطق عندنا آية في القرآن تقول لا يشهد إلا البصير عندنا آية في القرآن تقول لا يشهد إلا السميع لا إنما عندنا آية في القرآن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يبقى طالما أننا نستطيع أن نصل إلى مسألة الحق وأن نأخذ الكلام منه وأن يعلم هو الكلام عن طريق اليقين يبقى آنذاك يصح. الإشهاد على القول الصواب من كلام العلماء عليهم رحمة الله كذلك من ضمن الكلام الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله قالوا أن يكون حرا يعني أن يكون الشاهد حرا يعني إيه؟ يعني لا يكون عبدا يعني إيه؟ يعني لا يجوزون شهادة العبيد خطب لك وعبده مسلم لكنه في الرق لا يجوزون شهادة العبيد أيضا هذه من الذي قال ذلك ما عندنا الأصل أن أحكام الحر كأحكام العبد هو يصلي هو مفروض عليه الصلاة وأنت مفروض عليك الصلاة هو مفروض عليه الصيام وأنت مفروض عليك الصيام نعم. أنت مفروض عليك الزكاة وهو غير مفروض. أنت مفروض عليك الحج وهو غير مفروض. لأن الحج والزكاة فيها ماليات والعبد ماله لسيده لا يملك مالا ولذلك عندنا الرجل غير مستطيع حر وغير مستطيع لا يجب عليه الحج. عندنا رجل ما عندهش مال عشان نقول يجب عليه ما ماله الزكاة ولذلك الأصل أن أحكام العبد كأحكام كأحكام الحر. إلا ما دل الدليل على التفريق هل هناك دليل على أن العبد لا تقبل شهادته الجواب لا ولذلك الراجع من كلام العلماء عليهم رحمة الله وأظنها رواية في مذهب الإمام أحمد أن شهادة العبد تجوز أن شهادة العبد تجوز يبقى إذن شهادة العبد في عقد النكاح تصح تصح أيضا من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله أن يكون مسلما يعني إيه يعني. لا نشهد على عقد النكاح كافرا من الكفار إنما نشهد مسلم ده دع في خلاف يا إخواني كما ذكرت لكم في شهادة الفاسق فما بالكم بالكافر فما بع بالكافر ولذلك ممن ترضون من الشهداء ونرضى بالمسلمين لأنهم إن ولذلك إن كتم الكافر شهادة الحق عن الله لم يشهد بالتوحيد لله لم يشهد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد بالقرآن أنه من عند الله إن كتم شهادة الحق مع الله أفلا يكتم شهادة الحق معنا ولذلك شهادة الكافر الأصل أنها لا تقبل إلا في حالات يعني في أشياء تستثنى من ذلك بدليل شرعي يعني مثلا إن كنت مسافراً ولم تجد شاهدا يشهد على وصيتك وأردت أن تكتب الوصية أن يشهد على وصيتك من المسلمين ولا يوجد معك إلا مثلا من كان على الكفر لكنهم عند الاستدعاء سيتكلمون بالكلام الحق أنا ذاك يجوز لك أن تشهدهم نعم في الوصية في السفر لكن في الوصية في الإقامة اشهد يا أخي مسلمين طب من أين أتيت بهذا؟ من القرآن في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو اخران اسمع ذوى عدل منكم من المسلمين أو اخران من غيركم يعني من غيركم يعني على غير مله الإسلام اسمع إن أنتم ضربتم في الأرض يعني إيضا ربتم في الأرض يعني سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد صلاة الآية يبقى إذن يا إخواني يجوز شهادة الكفر فين في الوصية في السفر عند عدم وجود المسلمين طيب لكن في شهادة في عقد النكاح لا في عقد البيع لا في عقد الإجارة لا يبقى الأصل عدم قبول شهادته يبقى الأصل عدم قبول شهادته يبقى اشترط العلماء وعليه من رحمة الله أن يكون مسلمين وهذا الكلام كلام الجمهور إلا أن أبا حنيفة عليه رحمة الله جوز شهادة الكافر إذا كان المسلم سيتزوج من ذميه من من كتابية يعني إيه؟ يعني المسلم إن كان يجوز له أن يتزوج من امرأة يهودية ولا امرأة نصرانية لكن المسلم لا يجوز أن تتزوج من يهودية أو نصراني ولذلك المحصنات من الذين أودوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافعين الآية التي في سورة المائدة تدل على أن المحصن العثيفة البعيدة عن الزنا يجوز للمسلم أن يتزوج منها يهودية كانت أو نصرانية طبعا في ذلك حكم إن تكفير عدد المسلمين بالأولاد وربما تميل المرأة إلى الرجل فتسلم بعد ذلك وسيأتي إن شاء الله قدر الله الكلام على ذلك لكن المهم جوز أبو حنيفة إذا تزوج المسلم من يهودية أو نصرانية أن يشهد على العقد كافر من الكفار ليه قال لأنه من جنسي من أراد أن يتزوجها لكن الصواب كما ذكرت لكم أن نشهد على عقد النكاح وهو كلام الجمهور أن يشهد على عقد النكاح إلا, إلا مسلم إلا مسلم يبقى إذن يا أخواني الشهود بيشترط فيهم شروط مش أي حاجة كده أن يكون ذكرا هو تنسى. أن يكون مكلفا بالغا عاقلا أن يكون عدلا العدالة الظاهرة وتكلمنا عن ذلك مسألة السمع والبصر والنطق ذكرناها أن يكون حرا ذكرنا مسألة أن يكون حرا وجوزنا شهادة العبد كذلك أن يكون مسلما أن يكون مسلما كذلك أن يكون خاليا من الموانع يعني أنه خاليا من الموانع أذكروا لكم يعني أنه خاليا من الموانع بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يبا إذا يا إخواني أن يكون خاليا من الموانع يعني أنه خاليا من الموانع قالوا يعني ألا يكون من أصوله ولا من فروعه؟ يعني, يعني أن يكون ألا يكون من أصوله ولا من فروعه؟ يعني لا يشهد على عقد الابن أبوه ولا جده ولا ابنه إن كان متزوجا مثلا قبل ذلك وله ابن يعني لا يشهد على عقده أصوله ولا فروعه لا أصول الزوجة ولا أصول الزوج ولا الفروع ولا أصول الولي ولا ولا فروع الولي يعني يعني لا آباء الولي ولا أبنائه ولا أباء الزوج ولا أبنائه ولا أبناء الزوجة ولا أبوها وإن على ليه قالوا لأن الأصل يتهم ليه لأنه ربما يحابي ابنه الابن يتهم ربما يحابي أباه ولذلك قالوا لوجود المحاباة نمنع مسألة الشهادة بل بعض العلماء يشترط أن يكون صديقا حميما يعني الصديق بس لا الصديق ممكن يشهد على عقده صديقي قال يكون صديقا حميما لان الصداقه الحميمه القويه جدا احيانا ربما تحمل هذه الصداقه الشديده ان يشهد بغير الحق لذلك علماء المسلمين قالوا خلاص يبقى نمنع أن يشهد في مثل ذلك ليه حتى لا نفتح عليه بابا من أبواب الشيطان فنجعل الأصل يشهد لابنه بالباطل أو الابن يشهد لأبيه بالباطل أو الصديق الحميم يشهد لصديقه بالباطل لكن ابنة دلوقتي الدلوات يفكروا دنا أبويا اللي شهد على عقد النكاح ده دنا ابني اللي شهد على عقد النكاح أبوها اللي شهد على عقد النكاح ونحو ذلك لكن الإخوة والأخوة الإخوة الإخوة الأشقاء إخوة لأبي إخوة لهم يجوز أن يشهدوا على عقد النكاح لأنه ليس أصول ولا فروع ليس أصول ولا فروع. وصاب إخواني يجوز شهادة الأصول والفروع على الراجح من أقوال العلماء. إيه؟ يجوز شهادة الأصول والفروع على الراجح من أقوال العلماء. ليه؟ إن كان الأب يعلم عنه أنه يشهد الحق. ده أحياناً الأب يشهد شهادة الحق لما تكون على ابنه يكون ماله أشد. يكون على أبيه يكون أشد لا يحب المحباة ولذلك انظروا كيف عامل عمر بن الخطاب أولاده حينما كان أميرا للمؤمنين انظروا كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته وخاصة أهل بيته وهو قائد هذه الأمة بأبي وأمه ونفسه عليه الصلاة والسلام ولذلك يا إخواني من أهل العلم من جود هل يجوز أن تشهد على أبيك في قضية؟ نعم باتفاق العلماء عند الجمهور يجوز أن تشهد على أبيك، يجوز أن تشهد على أمك، يجوز أن تشهد على أخي، لأن الشهادة على الشخص، شهادة على الشخص في الغالب لا يمكن أن يشهد على أبيه إلا إذا كان حقا لا يمكن أن يضيع، لا يمكن أن يضيع أمه إلا إن كانت حقا لا يمكن أن يضيع ابنه إلا إن كان حقاً. ولذلك قال فريق من العلماء إن كان يشهد على أبيه ويشهد على ابنه، فحينما يعني إن كان على أبي حق يشهد به، إن كان على ابنه حق يشهد. فإن كان له حق تقول لا لا نأخذ منه إن كان لل حق تقول لا لا نأخذ منه إن كان ليت تقول للمحبة لي طيب إن إن عرفنا عنه المحبة لا نشهده إن كان يعلم عنه المحبة لا نشهده طب إن كنا لا نعلم عنه المحبة يجب أن نشهده كان رجلا عدلا يتكلم بالحق يتكلم بالصدق يتكلم يعلم أن الشهادة أمانة تؤدى ولا بد أن تؤدى ولذلك يا إخواني العلة التي من أجلها ذكر العلماء عليهم رحمة الله مسألة ممنوع الأصول والفروع مسألة المحباة ونحو ذلك إن امتنعت يبقى لا مانع الآن ونشهد هؤلاء ولا إشكال معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير انسيخنا الله يكرمك يا مشاهد ربنا يبارك فيك ويزيد علمك جزاك الله خير ويثبتك على الحق أمين يا رب جزاك الله خير بعدين ما هل يجوز للمسلم أن يشهد على عقد الكذب؟ هذا ده هل آه... يجوز للمسلم أن يتزوج من مرأة غير مسلمة إن كانت غير مصرينية أو يهودية؟ هذا. الله خير. وإياك الله يعطيك. يبقى إذا يا إخواني ذكرنا الشروط التي ينبغي ان تكون في الشهود ينبغي أن تكون في الشهود. وقبل أن أدخل على المحربات من النساء أود أن أذكر مسألة الكفاء لأن من العلماء عليهم رحمة الله من يشترط الكفاءة بين الزوجين يعني أن يكون الزوج كفاءة لمرأتي وأن تكون المرأة كفاءة لزوجها ولذلك يقولون إذا تزوجت المرأة من غير كف يبطل هذا العقد ويفسخ هذا العقد من العلماء من اشترط الكفاءة طب يعني كفاءة الكفاءة يعني المثل يعني أي الكفاءه تنقسم الى اقسام عند العلماء كفاءه تسمى بكفاءة الدين احنا قلنا المسلم بيتجوز مسلم الكفاءه دي ولا مش كفاءه ايوه كفاءه من العلم قال الدين رجل مستقيم ما يقولش ملتزم لأن المسلم لا بد يلتزم بأحكام الإسلام. مستقيم وغير مستقيم قالوا المستقيم يتزوج من مستقيمه طب افرض بقى المرأة مستقيمة وتزوجت من غير مستقيم لا هذا ليس كفءا يجوز لهم أن يفسخوا عقد النكاح طب هو تزوج من غير مستقيمة يفسخ عقد النكاح وبيده أن يطلب يبأ إذن يا أخواني من العلماء عليهم رحمة الله من تكلم على مسألة الكفاءة كفاءة الدين لكن الصواب أن عقد النكاح صحيح لكن نأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو تزوج رجل من امرأة مثلا فاسقة يصح امرأة ولا أتكلم الآن على مسألة الزنا وامرأة مداومة على الزنا عياذا بالله لإن إن من الزنا جاز الزواج منها وإن الزاني يجوز الزواج منه على كل حال نقول يا إخواني مسألة الكفاءة في الدين النبي عليه الصلاة والسلام قال فظفر بذات الدين تربت يدك وإلا التسقت يداك بالطراب كناية عن الخسران والخيبة ولذلك لكن إن تزوج بغير بواحدة متبرجة مثلا يصح عقد النكاح تزوجت هي من رجل غير ملتحي تزوجت من رجل يدخن الزواج صحيح وكانت مستقيمة وتنصحه لكن إن أردنا أن ننصح فلتأخذ المرأة المستقيم وليأخذ الرجل المستقيم حتى يسعد في البيت هناك من الكفاءة ما تسمى بكفاءة النسب ولذلك كفاءة النسب واحد مثلا من نسل الرسول الله عليه الصلاة والسلام يتزوج من كان كذلك واحد يقول شفت بقى نحن قلنا بنقول هذا إن الأشراف لا يتزوجون من غيرهم يا إخواني الأشراف الذين ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتزوجوا من غيرهم يجوز للمرأة التي تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من غيره ولا يجوز أن نقنن شرعا من عند أنفسنا يعني مثلا يقولون لا وإذا تزوج الشريف من غير الشريفة أو الشريفة من غير الشريف تقوم الدنيا ولا تقعد ويهجروهم لماذا يا إخواني هذا؟ هل نحن الذين نقول حلال وحرام وبعدين الارتفاع يكون بتقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش ربما يكون من من مثلا من بيت النبوة ولا يكون مستقيما وربما يكون من غير بيت النبوة ويكون مستقيما أي نعم موجودة لكن نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم سلام وبركاته نعم يا كيف الحمد لله لو سمحت أنا عندي سؤال فضل. فضل. أنا أنا انيسه ومخطوبه ومكتوب كتابي نعم وبعدين خطيبي طالما مكتوب كتابك الزوج بقى ماشي ماشي هو قال لي ان هو وقع في حاجه قبل ما ما يعرفني كده ماشي مش عارفه اعمل ايه حاضر ماشي وخايفه اسيبه اهلي اهلي هيضغط عليا ومش عارفه اعمل ايه حاضر حاضر نيش. يبقى إذن وكفاءة النسب يأتي إنسان ويقول يا أخي إن وهذا مثلا أكرمكم الله من النوبة لا يجوز أن تتزوج من غيرها. أو هو رجل لا يجوز أن يأخذ من الخارج يا أخواني نحن نحترم من كان في النوبة ونحترم من كان شريف ونحترم من كان في الأقصر في الأقصر وإسكندرية وفي أي مكان من الأماكن وفي أي منطقة من المناطق إن أكرمكم عند الله أبقاكم فعلينا أن نعلم بأن الحلال ما أحل الله وأن الحرام ما حرم الله ينفع أنت تقف أمام شرع الله وتقول لا تزوج ابني من غيرنا والله لا أدخل له بيتا في أي شرع ده بنتي تريد غير كذا والله لا أدخل لها بيتا وتقوم النزاعات والله لا أكل عنده شيئا والله لا أكلمه ما هذا, ما هذا ويقول الله في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون حرام أن نحرم ما لم يحرمه الله وحرام أن نحل شيئا حرمه الله الحلال والحرام حق خاص لله وحده لا يجوز أن أقول حلال ولا حرام إلا بكلام الله الشافعي عليه رحمة الله لا يجوز أن يقول حلال وحرام الا بكتاب الله وبسنة النبي عليه والسلام أبو بكر الصديق لا يجوز أن يقول حلال وحرام إلا بكتاب الله وإلا بسنة النبي عليه والسلام نحن نجلس الآن لا نقول حلال وحرام إلا مع الكلام مع كلام الله وكلام النبي عليه والسلام ثم أياكم من العادات التي تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولذلك يا أخواني يقولك والعربي لا يتزوج من امرأة أعجمية أو لا يجوز أن يتزوج من امرأة أعجمية ولا إشكال في ذلك على الإطلاق يبقى إذن يا أخواني ومنهم من ذكر الكفاءة في مسألة الحرية نعم المسلم الحر يتزوج من الحرة والمسلمة الأمة تتزوج من العبد العبد الذي ليس حرا الرقيق يعني والمسلم الحرة يجوز أن تتزوج من العبد إن رضيت بذلك ولا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج من أمه إلا بشرطين في القرآن الكريم إن لم يجد الحرة هذه واحدة وإن خشي على نفسه من العنت ولحنب يزيدون شرطا ثالثا فيقولون وإن كان لا يستطيع أن يشتري أمه ليه لأن العبد الحر الشخص الحر لو تزوج من أمه تخرج أولاده في الرق يعني يخرجون عبيدا ولذلك يقول الإمام أحمد من تزوج من أمه أو من رقيقة فقد رق نصفه فقد رق نصفه يبقى على كل الكفاء من العلماء يقول الوظيفة والمكانة يعني ألا يكون الساحن يعني الذي يمسح في الحمامات ومنظف لكن تقول يا هذا عمل نعم على العلو الرأس وربما يكون أفضل من من أي إنسان لأن الأمر بالتقوى لكن هذه أشياء ذكرها العلماء عليهم رحمة الله لكن على كل حال إن الكفاءة راعة لكن ليست شرطا في عقد النكاح اللهم إلا الدين يعني مش مرأة مسلمة تتزوج من غير مسلم لا لكن لو كانت غير الاتزام وغير استقامة لا إشكال في ذلك وينصح هذا مع الأولوية والنصح بأن يتزوج الشخص المستقيم أو تتزوج من المستقيم ومع إن المرأة تنصح زوجها والرجل ينصح امرأته وهكذا حتى تكلموا على مسألة اليسار ومسألة المد أرى أن الوقت قد أزف ولا نستطيع أن نتكلم عن المحرمات المؤبدة والمحرمات المؤقتة ولعل ذلك نفتح فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء لكن بعض الأسئلة هل يجوز للمسلم أن يشهد على عقد الكافر الجواب نعم ليه؟ لأن شهادة المسلم مقبولة ولذلك الكفار أو أهل الذنب إذا تحاكموا إلينا حكمنا إلي عليهم بشرعنا بشريعة الإسلام ونحن في شريعتنا نقبل المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن المؤمنون لهم سبيل على الكافرين فيشهدون شهادة الحق إذ لا دليل على رد هذه الشهادة لأنه شهد لله سبحانه وتعالى بالحق فتقبل شهادته فيما هو أدنى من ذلك المسلم هل يجوز له أن يتزوج من غير الكتابية يعني هل للمسلم أن يتزوج مثلا من امرأة شيوعيه لا هي إن كانت من اليهود أو من النصارى لكن يتزوج من مجوسية لا يجوز يتزوج من ملحدة لا يجوز ليه لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقول أحدنا الآية التي ذكرتها وهذه الآية يبقى اليهودية لا والنصرانية لا أقول لك لقد استثنى الله سبحانه وتعالى الكتابية كما في سورة المائدة الوخت التي ذكرت بأنها معقود عليها وعترف زوجها لها بأنه وقع قبل ذلك في الفاحشة وكان ينبغي عليه أن يسطر أن يسطر نفسه كما ستره رب العالمين سبحانه وتعالى إن كان هذا الشخص وهي تريد لا تترك حتى لا يقوم الأهل ونحو ذلك إن كان هذا الشاب وقع في هذه الفاحشة ثم استقام على طاعة الله فندم على ما صنع وتاب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى ووجدت منه الاستقامة فاطري معه لكن إن ظل على ما هو عليه ولا يقبل النصيحة ولا الموعظة فعليك أن تبتعد وأن أن تبتعلي وأن تحفظي دينك مع من يعينك الله سبحانه وتعالى به على حفظ الدين لكن العقد العقد لا إشكال في وقع لهذا الإنسان في هذه الفحشة وتاب إلى الله واستقام لا إشكال في ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته